إذ أَبْسَلن إلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُهُماَا فَعزَّزْنَا بِثَالِت فَعززَّزْنَا بِثَالِثٍ, بثالث فَقالَُ إِا إِلَيكُم مُقْسَلُون قالَاوا مَاأَنتُمْ إِلَّ بَشَعُم مِثلُونَ وَمَا وَمَا أَزَلَ الرَّحْمَنُ مِنون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, وَمِنْ أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أَصْحَابَ الجنة اليوم في شُغُلٍ فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة وَلَهُم ما يدعون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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولونشاء لتمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان لا يبصرون ولونشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ان يقول له كن فيكون فسبح لله الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون